من الإِنسِ رَبَّّنَتَمتَعَ بَعَبُونَا بِبَعظُرِم وَبَلَنَا وَقَا أَلأُغُمِنَ الإِنسِ رََّنَستَمتَ بَعَبُونَا بِبَض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 انما ما توعدون لاتئ و ما انت بمعجزين قل يا قوم اعملوا على ما كان فيكم اني عامل فسوف تعلمون من تكون له عاقبه الدار ان لا يفلح الظالمون وجعلوا لله مما ذرأ من الحرف والأنعام نصيبا فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائهم فمَا كانَ لِشُكائِهِم فَل يَصِل إ اللهَّ فمَا كانَ لِشُرك إِهم فَلَا يَصِل إ اللهَِّ وَم كانَان للِلهِ فَهُو يَصِل إ شُكَائهِم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 بما كانوا يفترون وقالوا ما في بطون هذه الانعام خالصه لذكورنا ومحرم على ازواجنا وان يكن ميته فهم فيه شركاء سيعذبهم وصفهم